شبكة الذكر الحكيم تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصصوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم أَلَّا لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء fa in qabna lakum an shay'in minhu nafsa وَلَا تَكُتُفُّوا فَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا وَبتَلُ اليتَ مَا حََّ إذَا بَلَهُ مِكَ خَفَ إِ آانَستُم مِنهُم رُشْدَ فَدفَعرُ إَِيِلْهِم أَمولَهُم وَلَا تَأقُلُهَا إِسُْوفَ وَبِدًَا وَمَنْ كَانَ وَن فَْ يَسْتَعفِف وَمَنْ كَانَ خَقير فَ يأقُل بِالمَعرُ فَإِذَادَفَعْتُم إلَيْهِم أَموَلَهُم فَأَشحِد عَلَيهِم وَكَفَ بِلهِ حَصبَ للِرّجَِ نَوصبُ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 في بطونهم نارا وسيصنون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فَووقَثْ نَتَنِ فَلَهُ نَّ سُُثَ مَا تَرَت وَإِن كَلََت وَخِدَةَ فَلَهًا النَّت وَلِأَبَ وَيهِ لِكُ لِاخِدٍ مِنْهُ مَّدُسُ مَِّا تَرَكَئِ كَانَ لَهُ وَلَد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 فإن كان لهن ولد فلقه الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلس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 واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شهدوا فأمسفوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما الثوبة على الله للذين يعملون السوء وَأَبِجَهَالَتِهِمْ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 واعاشروه ما بالمعروف فان كرهتم هن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِقَاءً قَرَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا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 ّمَة عَلَيكُم أَُّهاتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخواَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَلَاتُكُ وَبَناتُ الأخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأَُّهاتكُم الَِّ أَضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَالرَّبَائِدُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَهُ بَلْ آمِّنُوا مّحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ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 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فهمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من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 فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُمَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن ثميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر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 مكتسب واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعل لا مما ترك الوالدان والاقرب وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 وَلَّاتِي تَخَافُونَ نُفُوسَهُنَّ فَعِذُّوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُم شِوقَ بَيْنِهِ مَا فَذَعَثُ حَكَمَم مِن أَهْلِهِ وَحَكَمَم مِن أَهلِهَا إ يُردَ إِصْلَ خَي وَفِقَِّهُ بَينَهُمَا إِ اللهَّهَ كَانَ عَنِيمًَا قَبِيق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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما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 يومئذ يوجّ الذين كفروا وعصروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِنُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا يُرِيدُ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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 يُنُبِّئُ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَن نَّقْمِصَ وُجُوهَهُمْ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لعنا أصحاب السبت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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُّبِينًا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 إنَّينَ كَفَوا بِآياتَِا سَفَ نُصْلهِم النَا وَ كلُ مَا نَغجَت جُلودُهُم بَددنهُم جُلودًا غيرحَان يَذوقُ العذاب إِ اللهَ كََ عَزليزًا حَكيم.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 <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهدها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما به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 أَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغَوْتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 فكَفَ إذَا أَصَابَت خم مُصبَةُم بِمَا قََّمَة أَلهِم سَُّ جَاءُكَ يَحْلِفونَ بِللَّثَُّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إنِ أَرَابنَا إِللاا إِحْسَانَ وَتَوْف وَلَائِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيما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 يَسْعَوْنَ أَوْ يَخْرُجُوهُ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لدن لأجرًا عظيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الُقات في سبين الله الذيينَ يَشرُون الحياةَّ يياغآخِ وَم يُقات في سبين الَّ ج فَ يقَ الأو يَعول بِ فَسَوبَُتيهِ أَجرًا عظم. وَمَا لَكُمْ لَا تُنْقِذُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ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 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 تَذْكُرُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ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 وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ آذَاعُوا بِهِ وَلَ رَدتُهُ إَِ أْرَسُولِ وَإِلَاءُلٍ الأأَمْرِ مِنْهُمْلَعَلِمَهُ َّ بينَ يَسْتَمْ بِطُونَهُ مِنهُم وَلَ لَا فَبل اللَّ عَلَيكُم وَرحْمَتُهَُ التَّبَعتُُ الشَّيطانَ إَِّا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 لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا وَيَبَ فِيهِ وَمَنْ أَفْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيأَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ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 فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حَتَّىٰ إِذَا سَارُوا فِي أَرْضِهِمْ مَسَّهُم مِّنَ الْخَوْفِ ۚ قَالُوا إِنَّا لَمَعَكُمْ ۖ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَن يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّ إلى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم وينقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 ذَلِكَ قُتُم مِ قَابِرُ فَمَن النَّ اللَّهُ عَلَيكُم فَتَبَييوا إَِّ اللهَّه كََ بِماَا تَعمَلونَ خَبيرَ.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 وَكُلُّوَعَدَ اللَّهُ الْحُسْمَا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميدون عليكم ميلة واحدة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 Valata hinufi beteroon inufaum, inta kunuta, la moona fainina hummia, la moona kamata, la moona wa taurjuna, mina umma hima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 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَوْنَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا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 وَمَن يَعْمَل سُوءًا أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ وَكَانَ وَمَ يَكسِبَ خطأَكً أَو إ اسمَثُمَّ يَْرُوهِ بِهِ برَرأَ فَقدِ حتَمَ لَ بُتَّلَ وَلَهُ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمُ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 وَلَا أَضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيهِمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيَبِتْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَامًا مِّسَاءَ إِلَّا تِنَاكْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ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 وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقُوا يُنَبِّئْ اللَّهُ كُلَّ مَن مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ شَأْنُ مُذْهِبِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا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 وَإِن تَلْهُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَإِن كَانَ لِكَافِرينَ نَصب قَدُ أَلَم نَستَحوِدعَلَيكُمْ وَلََم نَعكُم مِنَ المُؤْمننين فَلَّهُُ يَحكُ بَيينكُم يَوْومَ الْ القامَ وَلَ يَجعَلَ اللهَّهُ للكَافِرينَ على المُؤمننينَ سَبينَ.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 مُذَبذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ نَ إِلَٰهَٰ أُولَٰئِكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيلا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُكْثِرُهُمْ أَجْرًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعبوا فِي السبت وأخذنا منهم ميثاقا غنيضا فَبِمَا ل قُضهِمّ ثَاقَهُم وَكُفِْهِم بِآيَاتِلهِ وَقَدْ لِهِم الأم ب أَذِ وَيرِ حَُّ وَقَوْونِهِم قُلوجَُا غُلْف بلَلْقَبَعَومهُ عَلَيهَا بِكُفِْهِم فَلَا يُؤْمِنهَُ إَّا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ فِيكَ شَكٌّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ ظَنُّوا فَعَقَرَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 فَبِغُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَ مَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَضَوْهُ عَنِ الْهَوَى وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ الناس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 وَأَو حَن إِلَ إِذْرُهِمَ وَإسماعينَ وَإسحاق وَيَعحُوبَ وَأَسبَفِ وَعسَ وَأَوبَ وَيُونُ سَهونَ وَسُلََم وَآتَين دَودَ A 부ü ext ordinaryani minister mis다가 tehe jaelimu трääb, ma begun اللَّهُ seid valebox! gehört saatt osinginu, 16 inimene littleias driehoitas. Seda et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 إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ مَخْرَجُ الدِّينِ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لكم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 وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَإِن كَانُوا إِخوتَرجِ جَلَ وَنِسَ فَلذَّكَرِ مِسلُ حَفضِ الأُ فَيَيين يُبَين اللهَّهُ نَقُم آ تَضِلُّ واللَّهُ بكُلِّ شَيئٍ